يقول السائل هل بين قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وبين قوله إن أيامنا الصبق العامل فيهن كاجر خمسين قال من الصحابة أو منكم نعم هذا ليس فيها تعارض لأن الصحابة رضي الله عنهم ميز بأمر وخصوا بأمر لا يناله من بعدهم ولا يحصله من بعدهم شرف الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والتلقي عنه والأخذ عنه مباشرة ونقل دينه صلوات الله وسلامه عليه للأمة فهذا أمر ميز الله سبحانه وتعالى به أصحابه الكرام فلا يناله من بعدهم وإذا كان العامل المشار إليه في الحديث الثاني ينال هذا هذا التضعيف فهذا تضعيف راجع إلى هذا العمل المعين الذي قام به أما الصحابة فلهم تضعيف لا يناله من جاء بعدهم وهو ما اكرمهم الله عز وجل به من سابقة في الخير وصحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونصرة له ونقل لدينه لأن التفاضل كما أنه يرجع إلى الاعتبار المعين بحسب العمل الواحد فإنه أيضا يرجع إلى اعتبارات أخرى وجد كثير منها في الصحابة ما لا يوجد شيء منه في من بعدهم من صحبة وسابقة بالخير ونحو ذلكم مما دلت عليه النصوص في شان أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول بارك الله فيكم إذا مات الكافر فهل يجوز أن يجزم بأنه يدخل النار من علم أنه مات على كفره بالله سبحانه وتعالى فليس له إلا النار ليس له إلا النار من علم أنه مات على كفره بالله سبحانه وتعالى وأما إذا كان يشك في ذلك فالعبارة في ذلك مثل عباره اهل العلم إن مات على ذلك فهو من أهل النار أو إن مات على ذلك فعليه لعنة الله التي هي لعنته للكافرين وسخطه الذي هو سخطه جل وعلا للكافرين نعم يقول هل المسلم الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام جهلا هل هذا عذر له في ذلك يعذر عذر إذا كان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناقض يراد به توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هو الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى فإنه لا يُعذر في ذلك وإذا قيل يُعذر في ذلك ما هو إذن التوحيد الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى والذي عليه قبول الأعمال وأن العمل إنما يقبل إذا قام على التوحيد فإذا كان يُعذر بذلك فما هو التوحيد الذي لا قبول للعمل إلا به إذا قيل انه يعذر بمعنى انه يقبل عمله ويكون مسلما مع نقضه أو وقوعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى الناقض للايمان فالقول بأنه يعذر في ذلك القول بانه يعذر في ذلك معنى ذلك أن الأصل الذي يقوم عليه الدين ولا يقبل الدين إلا به قد يكون الإنسان ليس عنده هذا الأصل وتقبل منه أعماله على هذا القول وعلى هذا الفهم فدين الله سبحانه وتعالى لا يكون مقبولا إلا بالتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى وإنما العذر في المسائل الأخرى التي ربما يشتبه الأمر فيها على بعض الناس أو يلتبس فيها الأمر على بعض الناس أما أصل الدين و اساسه الذي يقوم الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى فإن فان من لم يوحد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله والله يقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يقول أحسى الله إليكم الحديث الذي فيه رجل جعل الله بضاعته هل يشمل بعمومه الحلف بالصدق او الكذب هذا المراد به الاكثار من الحلف الاكثار من الحلف وهمه رواج السلعة سواء كان وقد تقدم معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية وحفظوا أيمانكم قال لا تحلفوا فالذي ينبغي على التاجر الا يجعل الايمان بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه نعم يقول أحسن الله إليكم هل في قول القائل بأبي أنت وأمي هل هذا من الحلف بغير الله هذا ليس من الحلف هذا من التفديه بأبي أنت وأمي هذا من التفديه فمعنى بأبي أنت وأمي أي أفديك بأبي وأمي ويأتي مثل ذلك كثيرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفدية النبي عليه الصلاة والسلام بالآباء والأمهات ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك